كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه إ ل ى عذاب السعير يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من علقه ثم من مضغه مقلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء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 ذلك ب أ ن الله هو الحق و أ ن ه يحيي الموتى و أ ن ه على كل شيء قدير و أ ن ا ل س ا ع ة اتيه لا ريب فيها و أ ن الله يبعث من في ا ل ك ب و ر ومن الناس من يجازل في الليل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ث ا ن ي ع ق ق ه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا كذب ونذيكه يوم ا ل ق ي ا م ة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك و أ ن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حر ف ف إ ن أ ص ا ب ه ف ي و ن ط م أ ن به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 من كان يظن أ ن لا يعنصره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فليمدد, فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر فليذهبن كيده ما يغيب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 هذا رقصنا ر ت ص م ه في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ي ص ا ر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد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 تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر يحلون فيها من أ ت ا و ر من ذ ه ب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريد وهدو الى الطيب من القول وهدو الى صراط الحميد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 موسوعه ن عذاب أليم إ ذ النابلسي ل ي ت أ ا تشرك للعلوم ه الاسلاميه ئ واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر, وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات ويدقوا رسل الله في أ ي ا م محلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها و أ ط ع م و ا ا لبائك الفقير ثم ليخبوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي واحلت لكم الانعام الا ما يثنى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء ا لله و غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خرو من السماء فتحصقه الطيب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 ف إ ل ه ك م إ ل ه واحد فله أ س ل م وبشر المخبتين الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين, والصابرين على ما أ ص ا ب ه م والمقيم ا ل ص ل ا ة ومن إ موسوعه ا رزقناهم ي ا ل ب د ن ج ل النابلسي ك م م ش ع للعلوم الاسلاميه ا صواف جنوبها فكنوا م اسماء القانع والموتر الله ا ل ا جماؤها ولا ك ح ي ن ا ه ت و ى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 ناس ذاضهم وليعنصرن ا ع وبيع و ومساجد ا الله, الله من ي ن ص ر ه إ ن الله لقوي عزيم الذين إن مكناهم في ا ل أ ر ض أ ق ا م و ا الصلاه واتوا ا ل ز ك ا ة و أ م ر و ا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه ا ل أ م و ر و إ ن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح ي وعدو وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه ة ف ي فهي طاويه فهي على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آ ذ ا ن يسمعون بها ف إ ن ه ا لا تعمى ا ل أ ب ص ا ر ولكن تعمى القلوب الذي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعظون وكان من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير قل الناس يا أيها الناس إن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 وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إ إلا, الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله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 ولا يزال الذين كفروا في م ر ي ه منه حتى ت أ ت ي ه م ا ل س ا ع ة بوته أ و ي أ ت ي ه م عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات في جنات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 وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلين يرضونه وان الله ا لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إ ن الله لعفو ن غفور ذلك ب أ ن الله يولد الليل في النهار ويولد اسماء ل الله ا ل ح ق و س ن ما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 أ ل م تر أ ن الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره, بأمره ويمسك السماء ان تقع على الارض إ ل ا باذنه ان الله بالنسب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 وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم وان جاذلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه في ما كنتم فيه تختلفون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 وما للظالمين من نصيص و إ ذ ا تثنى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يثقون بالذين يثنون عليهم آ ي ا ت ن ا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 إ ن الذين تدعون من دون الله لن يطلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا ي س ت و ك ذ و ه منه ضعف الطالب و ا ل م ط ل و ب ما ق د ر الله حق قدره